119. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 110. وما أنا عليكم بحفير 111. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأن نترك ما يعبد 114. في أموالنا ما نشاء 115. إنك لأنت الحليم الرشيد 116. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 115. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 116. قالوا مَا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي نُضْعِفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ واتخذ وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب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 تِمَّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا 112. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 113. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد 114. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 115. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا وَلَنَّاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا اعْنُهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا بِكَ إِذَا أخذ القرى وهي ظالمة 118. إن أخذه أليم شديد 119. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة 110. ذلك يوم مجموع النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يأتي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا